ها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزل عليكم لباسا وريسواتكم لباسا وريسواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير.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 وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا أَبَا أَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا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 فريقا حط عليهم الضلالة إنه متخذ الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون ويحسبون أنهم مهتدون يا بني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 يا بني آدم إنما يأتي أنكم رسلا منكم يقصون عليكم آيات فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها اولئك اصحاب النار اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون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 كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا داركوا فيها جميعا قالت أخرىهم قالت أخرىهم لأولهم ربنا أولئك أضلون فأتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وطالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون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 لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونودؤت لكم الجنة ونودؤت لكم الجنة أورثتموها أورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار لقد وجدنا لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حطا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 ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجابا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 قالوا ما أغنعكم جمعكم قالوا ما أغنعكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء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 توم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا أن أفيدوا علينا من الماء الجنة أن أفيضه أن أفيضه علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين ورذوا دينهم لهوا ولعبا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة وغرتهم الحياه الدنيا فاليوم نساهم فاليوم نساهم كما نسوا لقاء يومهم ها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 يُغْشِ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا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 وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقرت سحبا فقالا سقناه لبلد ميت سقناه لبلد ميت فأزلنا به الماء سقناه لبلد ميت فأزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذالك نخرج الموتى كذالك نخرج الموتى لعلكم تذكرون.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 ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس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 قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنتم من الصادقين قال لقد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني فيه في أسماء سميتموها, سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إن معكم من المنتظرين فان جاءناه والذين معه برحمه منا وقطعنا دابر الذين كذبوا باياتنا وما كانوا مؤمنين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 هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم وذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عادٍ وَبَوَأْكُمْ فِي الْأَرْضِ وَبَوَأْكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُنَّ مِنْهَا سُهُ لِهَا قُصُوراً وَتَنْحِطُونَ الْجِبَالَ بُيُوتاً فَذَكُورُوا أَلاَّ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ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 قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فاعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم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 رسالة ربي ونصحت لكم ونصحت لكم ولا كلا تحبونا صحين ولوط إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة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 وما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا أن قالوا أخرجهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأجيناه وأهله أمرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين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 فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخس الناس أشياءهم ولا تبخس الناس أشياءهم ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها ذلك خير لكم إن كنتم مؤمنين.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 قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لا في ملتنا قال اولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في من التي كن بعد إذ نجى الله منها.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 وقالوا قد مسَّا بَأَنَّ الذَّرَّ وَالسَّرَّ فَأَخَذْنَهُنَّ بَغْتَتَهُمْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ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 أو أمن أهل القرى أي يأتيهم بأسنا ضحايا أي يأتيهم بأسنا ضحاو وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله؟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 قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبهم واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك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 رب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمَنَ به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون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 أن آمنا بآيات ربنا، إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرق علينا صبرا وتوفنا مسلمين.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 فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمم والضفادع والدم آيات مفصلات ايات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى قالوا يا موسى ادع لنا رب تَذَكَّرْ بِمَا عَهْدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنِ الرِّجْسِ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْسَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى دَارُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَاتَّقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعِفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا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 فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى جعل لنا إلها كما لهم آلهة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 قال أَقَيِّرَ اللَّهِ أَبْغِيْكُمْ إلَهُ وَهُوَ فَضْلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإذَا جِئْنَاكُمْ مِنْ أَلِفِ الرَّعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ صُوْرَ الْعَذَابِ يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر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 قال رب أرني أنظر إلي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 إليك وأنا أول المؤمنين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 إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ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 انت ولينا انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وان انت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره ان هدانا اليك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 واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر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 قالوا معدرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أجن الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون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 فخلفم بعدهم خلفوا ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإي أتهم عرض مثله يأخذون ألم يؤخذ عليهم مثا قر الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق؟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 وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِم أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَأَتْنُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَنَسَخُوا مِنْهَا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 مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا، الذين كذبوا بآياتنا، وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضل فأولئك هم الخاسرون.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 أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فدعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيُجْزَون ما كانوا يعملون ومن خلقنا أمة يهدون بالحق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 إنه إلا نذير مبين أو لم يظهر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأنعس أي يكون وأنعس أي يكون قد قترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون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 فَلَمَّا أَثَّلَ الدَّعْوَ اللَّهُ رَبَّهُمَا لِإِنْ أَتَيْتَنَا صَالِحَ الَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَتَاهُمَا صَالِحَةَ جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا أَتَاهُمَا فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 إن ولي الله الذين نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم لا يستطيعون نصركم ولافسهم ينصرون.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 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوهُ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ